119. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها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 فسهم يظلمون، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالة والدماء.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 تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون في كتاب كله وإذا لقكم قالوا آمنا وإذا خلو عض عليكم الأنام لمن الغض